أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الإنسان وإذا ما مته لسوف أخرج حييا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل أن خلقناه من قبل شيئا فوربك لنحشرنهم والسياطين والسياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم الرحمن أشد على الرحمن عتيا ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم انُنَجِّ الْذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُوا الظَّالِمِينَ فِيهَا جَزِيَّا وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الفريقين لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَم مَّهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُل مَّن كَانَ فِي فَالْيَمْدُدَ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُعَدُّونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا الْسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّهُمْ مَكَانَهُ وَأَضَعَ فُجُودَهُ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ تَدَوَّهُ دَهْ والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لؤتينا مالا وولدا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 الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيخفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم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 لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أدعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أيه ويخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين الرحمن وعمل الصالحات سيجعل لهم الرحمانه د فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين به قوما لدى وكم مهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا تي في قرآن صوت في آفاق الحياة